رانيا يا دكتوره رانيا يا حبيبتي افتحي باب الاوضه انتوا واقفين عليا من بره ولا ايه عايز حاجة يا بابا عايز اخرج اتهوى شويه الدكتور قال ما تخرجش من الاوضه ابدا انا هروح اشرب شاي مع عمك غباشي جره وارجع على طول نص ساعه بالكثير وانت عشان خاطر بابا مش هتقولي الحد لكن عمو حسن وطنط جمالات محل فيني. ما مقدرش يا بابا خلاص يا رانيا في اللي تشوفي ايه ده بقى؟ انت زعلت مني ولا ايه؟ مو الزعلان منك لكن زعلان على نفسي خلاص سيبيني فلع علي المهبو خروجي برا طيب خلاص طيب توعدني انها نص ساعة بس وترجع تاني اقل اوعدك تصدقي بايه بقى؟ انا مطلعتش في الدنيا دي كلها غير بيك انت يا رانيا دي مشكلة حلها بسيط بدلة سموكين وبابيونة حجر هوملة وتبقى آخر فل للفل أيوة لكن كده وشي هيبقى مكشوف ما انت هتحط على نيك قناع جيمس بوند وتحط مسدس لعبة في الجراب تبقى آخر تنكر والله فكرة حلوة عبو غباشي جيمس بوند في حفلة تنكرية بس لسه في إشكال تاني هخرج إزاي بالبيت بنتي رانيا حتيجي تسأل عليا بعد نص ساعة هل هخرجك بطريقة ما حدش حس بيها خالص خد خلي الدعو دي معاك السيد رجل الأعمال الكبير حسين دبوس يا حلوتك يا عبد غباشي آه حاسس النرايق ودماغي مصبوطة على الآخر الحقنة دي عبقرية بس لو معها طبق اومليت تبقى كملت وريني الدعوه لو سمحت اهلا اهلا حسين بيه اهلا يا ابني كل عيد استقلال وانت طيب يا فندم الحفله النهارده بمناسبه عيد بلوغ الملك زنجبار على كرسي الحكم هو ده عيد استقلال زنجبار الجديد يا حسين بيه ما شاء الله بلوغ ملك زنجبار <تصفيق> طب مش كنت تقول لنا كده كنا بلينا الشربات بليت شربات <تصفيق> ده ما خفيف قوي يا حسين بيه واحنا النهارده كمان بنحتفل برمزنا الوطني البيضه اللي يحب البيض يبقى حبيبي عندنا جوه تشكيله من كل الانواع بس بقى بس بقى كيري تريقي اتفضل الاول ويلكم درينك مشروبنا القومي هات يا سيدي الله ايده ده دسم قوي شربة كوارع دي ولا ايه؟ لا يا فندم دي شرب الضفاضع اه اه ايه دا يا حسين بايه؟ ساعات تغرقتني سوري سوري يا ابني سوري انا اصلي مليش تقول عليها نظف نظف ايوة نظف نومك انت غرق العفو يا فندم ساعاتك بنفسك بتلظفني دا شرف كبير لكن انت كنت بتحب الشربة دي جدا معلش اصلي الدكتور منعني من الضفضع عارف لو سحالي كم كان ممكن ايه ده؟ كرافطتك عليها ابوها استنى استنى بتعمل ايه يا فندب؟ بترفع سلاحك عليها؟ ما تخافشي ده مسدس ميه على الدفاع. خد خد كمان كفايه كفاية يا فندب كفاية القميص كله كله تغرق كفاية. كفاية اتفضل اتفضل يا فندم شكر يا ابني شكل نستهتار استهبال استسهال يا دكتوره رانيا صدقني عمي الحسن كل الحكايه ان بابا صعب علي قال لي حدخل عند عم غباشي اشرب معاك كوبايه شاي نص ساعه بس افك عن نفسي يفك عن نفسه اه فك خالص اجيبه مننا دلوقتي بقى بخبط على شقه غباشي ما حدش بيرد هيكون حصله إيه ايه بس يا عم اكيد حيرجع نصبر شويه نصبر انت انسان مهمل يا استاذ احمد غير مسؤول ابوك ممكن يكون اتخطف تاني يا يا حبيبي يا اخويا أنا كنت عارفه انه هيعملها معاه ويأذيه مين ده اللي هيعملها معاه؟ انطئ يا جمالات انت تعرفي حاجة أنا ما حسين قال لي انه قابله مره في الكافتيريا وكان بيبص له بصه مليانه حقد ونفسنه حاقده ونفسنه مين وحيد ده قولي لي هو مين وأنا حعمل اتصالاتي في الدخليه كلها على رجلي ما أنا بفكر اسمه اهو حسين قال لي انه وحيد ده وهو بيسلم عليه انا مبقاش اللي أنت تخش علينا تقسمنا في اكل عشنا طلع في المقدر الجديد ايه وحيد قال كده طب استني الو حات زابط ميدو انت فين راكب الدوريه مع قوة؟ طب كويس جدا اجهز عشان عايزك تتحفز على واحد اسمه وحيد بشك انه يكون خاطف اخويا حسين وحيد مين ايوه صحيح وحيد مين يا جمالات لسه ما افتكرتيش الاسم ايوه ايوه ايوه افتكرت اسمه وحيد حامد وحيد حامد يا ميدو بتقول ايه مؤلف مشهور اه فعلا انا ده انا بحب كل اعماله طب اقفل يا ميدو اقفل بقى وانا هكلمك تاني تسمحي تقوليلي تقولي لي يا جملات هانم وحيد حامد هيحقد وينفسن على اخوك حسين ليه يمكن غيران منه اصله بيالف روايات تخبل هتاكل منه الجو حرام عليك يا جملات انت اتجننتي حسين اخوكي ده محدش يعرف انه بيكتب غير انا وانتي ونجاتي جوزك ايه اللي يخلي وحيد حامد يغير من واحد مغمور لا لا بقى. ما تقولش على اخويا مغمور مغمور وستين مغمور كمان طب يعني ايه كلمه مغمور دي اصلا يعني لسه حتى مطلعش في المقدر جديد وكفاية بقى لأنك ألتت دماغي أنا خايف يكون عارف عرفي خطفه تاني أنا الحاد دلوقتي ما فهمتش إزاي هو وصل لبيت عرفي المهجور وإيه اللي أعمل وهاي عرفي بالضبط ووصل لحالة دي؟ أنا حتجنن أمن مهروف انزل دور علي أنكل عشان خاطري حاضر حاضر منك لله يا حسن أنت وجمالي؟ منك لله؟ معلش يا حسن أنت صغير وتستحمل عميل الكبار بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات ياه المدعوين كتير قوي والملابس بالنقرية غريبة هنعرف حسين الزفت ده ازاي اه صحيح وجنابك ما عملتش حساب الحكاية ده جنابه وطي صوتك ليكون واقف جنبنا وسمعنا سيب الموضوع ده علي انا هلف على رجل رجل في الحفلة ولغيهم لحد ما عرف تلغيهم يعني ايه ألغيهم مش عارفة يعني ألغيهم <تصفيق> ما ما ليه ايه ألغيهم مايه اصلهم مايه طريتها جنابه اههههه شابتي؟ سيبيها بقى يا تصرف <تصفيق> طب يلا يلا بعيدوا عني مش عايزاكوا تلزاقوا فيها كده واللي يعطر فيه مننا يجي الإشارة المعروفة بس انت بعرفتناش الإشارة لحد دلوقتي يا جناب وحتبقى إيه؟ كل ما بص الحد فيكم يجيني إشارة من اتنين لو كان لقاه يفرقع بلونة واحدة من اللي متعلقين دول ولو ما ملقاهوش يفرقع بلونتين طب لو انت اللي لقيتين احنا هنعرف ازاي بقى هفر يا سلام يا سلام ده الواحد ما كانش عايش في الدنيا بقى في عز وفخ فخ دي ايه ده ايه الناس بتوعزي الكبار دول وايه العالم المعزو من دول ايه ده كلهم برتحين واخ الراحة اله يطعمك ما يجوعك اله يكسبك ما يغرامك ربنا لك أنا اللي بيجي عليا ما بيكسبش ربنا ينتقم منك ربنا يخسف بيك الارض انت عايز ايه بتلزق فيا كده ليه معيش فاكه يا اخي قلت لك وبعدين انت دخلت هنا ازاي ورا بيت ابويا لا سلمك للاب وما انتم ايه ما بتحسوش البلد على هاوي في الشوارع وفي الاتوبيسات بتشحد حتى في الحفلات بتدخلوها كمان انت يا يا سيكيورتي ايوه ايوه انت تعالى تعالى لو سمحت انت بتكلمني انا بل ما بكلم خالتي وانت مش مسؤول هنا تعال طلع الشحات بره انا اطلع الشحات بره انت مجنون ولا ايه يا منشير انت مش عارف انت بتكلم مين هو كل واحد في البلد دي تكلمه يقول انت مش عارف انت بتكلم مين حد مين يعني فانت توظف ابنك احيانا عامل فيها وزير يا خي انا فعلا وزير موظف على درجه وزير متنكر في شخصيه سيكيورتي يا منشير انا عزيز بيه المن يلاوي اه سوري سوري عزيز بيه انا انا, أنا اسف يا فندم احنا في حفله تذكاريه صحيحه صح صح <تصفيق> وسعادتك بقى ماسك انهي وزاره انا رئيس المجلس الاعلى للتخطيط منتبه شؤون الدواجن على درجه وزير يا مشير شؤون الدواجن على درجه وزير هاهاها <تصفيق> تبغوا على كده بقى يعني اخبار البيض ايه كلام في سرك في قرار حيصدر قريب المجلس باختفاء البيض لو عندك مصدر اشتري منه <تصفيق> اجمع بيض على قد ما تقدر عشان لما يختفي تقدر تبيع بسعر عالي <تصفيق> اشتري بيض وخبيه علشان أبيعه تعرف أنا جاي هنا علشان موضوع البيض اساسا لا يبقى الخبر اتسرب وصل لك إزاي ده ده لسه وزير الزراعة نفسه ما يعرفش آلاف تمنين يا منشير عيب شو أخد بالك <تصفيق> انا جيمس بوند حضرتك جيمس بوند اوكي اوكي انا فهمت يبقى الخبر جالك من بورصه نيويورك بالظبط بالظبط <تصفيق> ايوه جالي من بورس نفسه اللي في نيويورك اعطيني مما اعطاك الله حسنا قالي لا تنفعك وانت واقف على باب جهنم جهنم لما تاخدك اللي عندي اخي الاحشر والله حخلقك سيبه سيبه يا منشير مايصحش كده مش ممكن ده زهقني في حياتي يا اخي ازاي يسمحوا لشحات زي ده يدخل الحفله دي ده مش شحات يا منشير ده بكير بيه الشربتلي الملياردير المعروف متنكر في شخصيه شحات شربتلي وملياردير وشحات <تصفيق> أنا, انا اسف جدا يا بكير بيه اتفضل يا سيدي. 10 جنيه والله ما معايا غيرها اه 10 جنيه خد يا جيمس بوم دلع نفسك هاي فرفشك ايه ده صباع كفته كفته دم خفيف يا جيمس سي يو اه هاي باي باي باي الحفله دي هتجنن امي هتجنن امي انا دور على البوفيه اضرب لي بالطين واخلع قبل ما دماغي تضرب مش ممكن بلونتين برضو تبقى مش عارفة تلاقيه او يمكن اي اي رجلي سوري سوري سوري يا عالم. سوري والله انا اسف دست على رجلك غصب عني حرام عليك فرمت رجلي اسف جدا ما, ما هو انت كمان اتنطرتي لما البلونات فرعت بس عندك حق بصراحه الرئة دي والعنين الدعسانة دي والاوامر اللي يسهر لازم يتفزع لما البلو رد فرقع مرسي خالص على فكره انت جانتي تري جانتي يا ترى اسمك ايه محسوبك جيمس جيمس بوند ظهر كده ان اللي تنعسل ولا مش واخد بالك <تصفيق>